الحمد لله فالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي عالم كل نجوى وكاشف كل بلوى سبحانه يخلق ما يشاء ويختار له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المرجع والمآل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله واصحابه الاتقياء البرره وعلى من سار على طريقهم واتبع هداهم الى يوم المعاد اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه والاعتصام به واللجوء اليه فلا يجيب دعوه المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الا هو سبحانه وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون ايها المسلمون ان مقارنه سريعه يقوم بها اي امرئ عاقل بين واقع الفرد المسلم اليوم وبين واقع مثيله في صدر الاسلام الاول لتوضح لنا بونا شاسعا بين الواقعين دون بذل حدث او كبير تأمل نعم ايها المسلمون قد نرى المسلم اليوم افخر ملبسا وادسم مطعما او ارفه مركبا ولكنه من حيث الخصائص الروحية اقل فؤادا واضعف وازعا وقولوا مثل ذلك عباد الله في مقارنة مثيلة بين المجتمعات المسلمة في القديم والحديث اذ امتنا في الصدر الاول كانت قائده لا منقاده متبوعه لا تابعه دافعه لا مدفوعه يدها هي اليد العليا وليست السفلى بل كانت امه العدل والقسط والخيار لها القاب مملكه ودوله قد وضعت موضعها ولم تكن يوما ما كمثل سنور يحكي انتفاخا صوله اسد حصور او كمثل جمل قد استنوق او صرد قد استنسر كلا فلم يصل بها الحد الى ضرب من ضروب قلب المعايير او الخلط واللبس وعدم وضوح الهدف وانزال الامور منازلها كما هو مصاب امه الاسلام في هذا الزمن الذي تحكي بعض مآسيه ما بان الروي بضه يجب ان يلقب بالعالم وسائق السيارة بالمهندس والحلاق بالطبيب والذي من أجله كثرت آلام أمتنا المعاصرة ونكئت جراحها حتى استبيحت حرماتها فتجرعت مجتمعاتها جراحها في صياصيها وقذف في قلوب بنيها الرعب وهي لا تكاد تسيغ ذلك ويأتيها الموت من كل مكان بل إنها تدعى الى الاستكانة والاستجداء دعا وتؤز من قبل اعداء الاسلام ازا الى ان تعترف مكرهه حينا ومستسلمة حينا اخر بان حقها باطل وان باطل غيرها حق على تخوف ومضض والحقيقة ان هذا كله لم يكن بدعا من الامر ولا كان طفرة بلا مقدمات وإنما هو ثمرة خلل وفتوق وضرام وميض قد كان باديا خلال الرماد وسط ميدان الأمة الإسلامية بعد أن بحت فيهم أصوات الناصحين والمنذرين العريانيين غير أن أمة الإسلام لم تستبن النصح إلا في ضحى الغد وهذا كله عباد الله ليس غريبا وإنما الغريب كل الغرابة ان تضع الأمة كل أنواع الاستفهام أن تضع الأمة كل أنواع الاستفهام في مسامعها حينا بعد آخر ثم هي لا تهتدي إلى السبب الرئيس لكل هذه البلايا فصارت كالعيس في البيداء يقتلها الضماء والماء محمول خلف ظهورها وهذا السبب الرئيس هو الذي ذكره الله جل وعلا في خمس كلمات. لا سادسة لهن لم ينسب الباري ولا في كلمة واحدة سبب الهوان الى جيش او معسكر ولا الى تحرف في قتال وانما قال سبحانه قل هو من عند انفسكم الا وان من المعلوم يقينا ان الله كتب على نفسه النصر لرسله واوليائه فقال سبحانه كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز وقال جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا غير ان هذا الوعد والعهد لا يمكن ان ياتي هكذا جزافا دون ما قيد او شرط بل قد علق الله هذا النصر بالايمان واستيفاء مقتضياته في كل مناحي الحياه تشريعا وسياسه واقتصادا واعلاما وتعليما دون فصل بعضها عن بعض وهذه وهذه هي سنة الله في النصر وسنته سبحانه لا تحابي احدا ولا تصانعه وحين تقصر الامه وتفرط وتتخاذل او تاخذ من الاسلام ما تشاء وتهمش ما تشاء كيف اتفق فانما هي تدق نواميس الخطر على اعتابها وتكشف اسقيتها لكل ناهب والغ ثم هي الهزيمه ما منها بد ومن ثم فان على الامه ان تتجرع النتيجه المره على شرق وهي وان كانت امه مسلمه في الاصل الا ان ذلك لا يقتضي خرق السنن وابطال النواميس الالهيه ولا تجد لسنه الله تحويلا ايها المسلمون اننا في هذه الايام العصيبه نعيش وسط زوابع يموج بعضها في بعض وفي ثنايا نوازل تتلاطم أحدها كموج بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب نعم أيها المسلمون فإن النسيم قد لا يهب عليرا داخل المجتمعات المسلمة على الدوام فقد يعلو القتر ويطغى الكدر أو ترمق في سماء المجتمعات المسلمة غيايات فوهات البراكين المضطرمه غير أن من العقل والحكمة توطين النفس على مواجهة بعض النوازل على أمة الإسلام والتي تمثلت في تضييق الخناق على الإسلام والمسلمين من قبل أعدائهم بل والاستعداد النفسي والحسي لمجابهة أصابع الاتهام وعبارات اللوم لديار المسلمين بعد كل حدث سانح إنه علينا جميعا إن علينا جميعا أن نقف أمامها بشجاعة واقدام وقناعة واعتزاز بهذا الدين القويم كما ان علينا ايضا ترك اضاعه الاوقات في مجرد التعليق المرير عليها دون عمل جاد في رفعها او دفعها بحزم وعزم لان مجرد التعليق لان مجرد التعليق لا يفقأ عينا ولا يقتل صيدا فلا يصح ان تكون امه الاسلام امام الغارة الكاسحة من اتهامات اهل الكفر كالريشة في مهب الريح تتهادى بها في كل اتجاه حتى تكون لقمة سائغة لتمرير قناعات التنازل عن بعض امور الدين او التخلي عن بعض ثوابته او التشكيك فيها او الاقتناع باعاده النظر في هيكلة التربية والتنشئة والتعليم التي اثمرت صحوة مرضية ومعرفة سويه لدى الجمهور من الناس إنه لا ينبغي أن يكون ذلك إنه لا ينبغي أن يكون ذلك لمجرد تهويش وتشويش يذكيهما الخوف والقلق من المصير فيصدق فينا حينئذ قول ربنا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطبعن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وقوله سبحانه ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولأجل هذا عباد الله كان لزاما علينا أن نحذر أمرين مهمين خطيرين أولهما الحذر من الحملة المسعورة الشعواء على أمتنا وحياضها من خلال تشكيك الأعداء بسمو رسالتنا الإسلامية أو الاستجابة لشيء من المساومة مع غير المسلمين في عقيدتنا ومناهجنا لأن ذلك, لأن ذلك خيانة عظمى وجنون لا عقل معه وجرم ما بعده جرم فضلا عن كونه نقضا بعد غزل وحورا بعد كور يستحق صاحبه وصف الباري جل شأنه لمثل هذا بقوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم جاء عند أحمد وابن أبي شيبة من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال لقد جئتكم بها بيضاء نقية الحديث إلى أن قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني فحذار حذار عباد الله من خطورة الركون إلى غير الإسلام أو ميل العاطفة والقلب مع غير دين الله أو التسلل لواذا عن شعار الإسلام ولبه مهما كانت الظروف التي تحيط بالواقع ومهما كانت دوافع الرغبة أو الرهبة مائلة إلى مثل هذا فإن ذلك فإن ذلك لا يعد مسوغاً للميل عن دين الله او التنازل عن بعض ثوابته وعماده فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان قبلنا يؤتى له بالمناشير ويقطع نصفين ما يصده ذلك عن دينه وفي حادث اصحاب الاخدود قال كبيرهم من رجع عن دينه فدعوه وان فاقحمه في النار فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست ان تقع في النار فقال الصبي اصبري يا أمه اصبري يا أمه فانك على الحق اما الامر الثاني عباد الله فهو ان نحذر اختراق صفوف المسلمين او هز كيانهم من قبل جبهات داخليه منهم ممن هم من بني الجلده ويتكلمون بذات اللغه والذين يعرفهم اولو الالباب في لحن القول والله يعلم اسرارهم ترونهم كالقطعان يهرفون بما لا يعرفون والله أعلم بما يعون هم في الحقيقة لصوص حروب ونشالون وسط الأزمات يجعلون من النوازل والتداعيات فرصا سانحة لفت العضد من داخل المجتمع وقلب الحقائق وإشعال فتيل تغيير الواقع المسلم ليخرج عن إطاره المشروع يعد امثالهم في دول كبرى طابورا خامسا حسب قواميسهم فهم يتقونهم في مجتمعاتهم بكل ما يملكون من سبل وهؤلاء هم اشد خطرا من العدو الخارجي بل انهم يقومون بما يسمى الحرب بالوكاله فهم اعرف بلغتنا وعلمنا وواقعنا من الاجنبي عنا فبالتالي يكون أثرهم أشد بلاء وأوقع فتكا وإن تعجبوا عباد الله وإن تعجبوا عباد الله فعجب افهام مثل هؤلاء كيف يحملون اسم الإسلام كيف يحملون اسم الإسلام وما تخطه أيديهم وتلوكه ألسلتهم غريب كل الغرابة عنه فهم ينشككون في بعض ثوابت الدين تشكيكا مزوقا يلمزون مناهجه التعليمية الشرعية ويهمزون صحوتنا المعتدلة المباركة ويمشون على أهل الإصلاح بنميم عقولهم في اقلامهم وألسنتهم عقولهم في أقلامهم وألسنتهم لا في أفهامهم وحجاهم فهم في الواقع كمثل السوس أو كطبع السوس يأكل من سأة المجتمع حتى يخر صريعا حتى يخر صريعا على وجهه الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء بقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يقول ابن كثير رحمه الله أي هذه سنة الله في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم ولأمثال هؤلاء نقول إن الشرعه شرعة الله إن الشرعة شرعة الله إن الشرعة شرعة الله والمنهاج منهاجه فهي شريعة خالدة لا نرى فيها عوجا ولا امتا ولكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ونحن نقول آمنا به كل من عند ربنا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله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 أما بعد فيا أيها الناس ما أحوجنا وسط هذه المستجدات والمتغيرات الملتهبة إلى كلمة سواء بيننا تجمع قلوبنا وتشد من أزرنا وتلم شعثنا ولا يمكن أن تكون هذه الكلمة إلا في كلمة التوحيد الجامعة لا إله إلا الله محمد رسول الله بكل ما تحمله من مدلولات ولوازم ومطابقات والتي من لوازمها الالفه والتاخي والتضامن والتازر بين المسلمين افرادا وجماعات اذ كيف نجتمع وبعضنا يبغض بعضا وكيف ناتلف وبعضنا ينكر بعضا بل كيف نتمازج في مقترحات ومصالح او في وسائل وغايات على دعاوى وهميه ومتعلقات عبيه ومتعلقات عبيه ليست من الاسلام ولا هي من بابته ثم إن تراجع المسلمين وتخاللهم إنما يجيء بالدرجة الأولى من داخل أنفسهم قبل أن يجيء من ضغوط من سواهم ولسنا في الحقيقة أول امه تعالج الرزايا والبلايا ثم تؤمر بأن تثبت على دينها وتكافح من أجل إعلاء كلمة الله عزيزة شماء كما أن علينا جميعا, كما أن علينا جميعاً ان ننخل مصادر ثقافتنا ووعينا المشبوهه لنستبعد الغس والسم وكل ذي ورم ونستبقي النافع الرافع الذي يكون مبنيا على التقريب لا التغريب والتصحيح لا والرتق للفتق الفتق وعلى دعم القيم الدينيه والمثل الاجتماعيه والقضايا التربويه السويه ورد الشبهات التي تثار حول الاسلام ومناهجه الحقه وعلى ان تكون دعوتنا لاحياء وحده المسلمين مرهونة بإماتة صيحات الجاهليه والاطروحات اللامليه وان نبرز العنوان الاسلامي الصحيح كمصدر وحيد لا مجرد مصدر رئيس من عده مصادر كما هو الحال في كثير من ديار الاسلام انه بمثل هذا إنه بمثل هذا تكون النصرة وتحصل الرفعه ويسمو الفكر السوي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 أصبح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث